فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل, فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى